وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ففي الجمعة الماضية توقفنا على سؤال بعدما ذكرنا أن الشر ليس فيه ما يسمى بعلم الباطل الذي هو يخالف ذلالة الظاهر فقول الباطنية تفسيرا لقوله تعالى على لسان موسى لقوله تعالى ارشادا لموسى اذهب الى فرعون انه طغى المسلمون جميعا يعرفون أن فرعون رجل جبار له قصة طويلة عريضة فأي مسلم قرأ القرآن أو قرأ سيره أول ما يسمع قوله تعالى اذهب إلى فرعون يعلم أنه فرعون موسى هم يؤولون هذه الآية اذهب إلى فرعون أي إلى القلب فيقولون القلب هو فرعون الذي يجب أن يهذب من أين لكم هذا؟ هذا باطل أنتم يا أهل الظاهر يا أصحاب الشريعة لا تتوصلون إليه نقول هذا باطل بداهة لأن الباطل لا بد أن يكون له علاقة بالظاهر هذا ليس في الكلام فحسب هذا على مستوى البشر على مستوى النفوذ والمعاملات إن خالف ظاهر المرء باطنه كان منافقا وكذلك الكلمة إن خالف ظاهرها باطنها كانت خطا روى أبو داود والنسائي باسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما فتحت مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس جميعا إلا أربعة نفر وامرأتين قال الناس كلهم آمنون إلا أربعة نفر وامرأتين الاربعه هم عكرمة ابن ابي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس وعبد الله بن ابي السر قال عليه الصلاه والسلام اقتلوهم في اي مكان وجدتموهم ولو كانوا معلقين باستار الكعبه فأما عبد الله بن خطل فذهب فتعلق بأستار الكعبة يظن أنه نجا وكان كافرا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فذهب سعد بن حريث وعمار بن ياسر يبحثان عنه فوجداه معلقا بأستار الكعبة فأراد أن يكون لكل واحد منهما الغفر والأجر بقتله فضربا بسيفيهما فسبق سيف سعيد فقتله وأما مقيس ابن صبابة فقتلوه وأما عكرمه ابن أبي جهل ففر ركب البحر فبينما هم في البحر اذ هاجت ريح عاصف فقال ربان السفينه أيها الناس أخلصوا إن آلهتكم لا تنفعكم الآن اللات والعزة أخلصوا فإن الاخلاص ينجي فقال عكرمة في نفسه والله لئن كان الاخلاص هو الذي يخلص في البحر فلا يخلص غيره في البر أما والله لئن أنجان الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه واله وسلم أسلم عنده وتأجد عفوا فرجع فأسلم بقي من بقي عبد الله ابن أبي السرح وكان أخا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه في الرضاعة فلما علم ابن أبي السرح أنه مقتول اختبأ عند عثمان حتى جاءت البيعة العامه التي يبايع المشركون فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فخرج ابن أبي السرح محتميا بعثمان ذهب عثمان وقال يا رسول الله بايع عبد الله فأعرض عنه قال بايع عبد الله فأعرض عنهم. قال يا رسول الله ألا تبايع عبد الله بن ابي السرح جاء مسلمة فقبله ثم قال لأصحابه أليس فيكم رجل رشيد حين أغضيت عنه ألا يقوم فيقتل قالوا يا رسول الله ما أو مأت لنا ألا توم لنا بعينك يغنز يعني قال إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين هنا أمران الأمر الأول لما عبد الله بن أبي السرح بالذات الذي رفض النبي إسلامه مع أنه قبل إسلام عكرمة بن أبي جهل بدون مشاكل لان عبد الله كان مسلما فارتد أما عكرمة ابن ابي جهل فكان كافرا فاسلم الفرق واضح عبد الله بن ابي السرح اسلم وكفر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عليه اشد الوجع ولذلك قبله بشق الأنفس قال اليست منكم رجل رشيد حين اغضيت عنه كان يقتله. قالوا يا رسول الله ما أو مأت لنا بعينك قال انه لا ينبغي ان يكون لنبي خائنة الاعين هذا هو استقامة الباطن مع الظاهر خائنة الاعين من شأن المناسقين فقط وخائنة الاعين لغة مشهورة في دنيا الناس اليوم اي رجل صاحب محل تجاري يعرف هذا سلفا يدخل عليه الزبون عميد يقول للغلام هات شاي ويغمس له معنى هات شاي ويغمز له لا تحضر لا تأتي فقط لاجل ان يربط هذا الزبون معه حتى تتم صفقه رجل في اي شركه ياتيه رجل اخر ينافقه خائنة الأعين هي لغة كثير من الناس لأن هذا ضرب من النفاق العام الذي ابتلي الناس به وسميت خائنة الأعين لأن اللسان صدق والعين خانت اللسان صدق يقول سأحضر لك شيئا أو ما تطلبه سأفعله هذا كلام اللسان فمقتضى كلام اللسان ان فيه وفاء بالوعظ فلما غمزت بعينك هذه خيانه هذا فض لاتفاق اللسان او لقوله فلذا سميت خائنه الاعين فخائنه الاعين لا تنبغي ان تكون لنبي هذا مثال ظاهر لاستقامه الباطل مع الظاهر فإذا خالف الظاهر الباطن كان هذا نفاقا والنفاق عليه عذاب إذا النفاق غلط كذلك في الكلمة الكلمة لا بد أن يكون ظاهرها كباطنها أو أن يكون بينهما قاتما مشتركا وإلا كانت خطا مثلا في قول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب متنون لا يمسه إلا المطهرون المطهرون الفقهاء يقولون طهاره الحدث الأكبر اتفاقا وطهاره الحدث الأصغر على خلاف بينهم فلو قال قائل لا يمسه إلا المطهرون أي لا يدرك حقائق القرآن ولا ينتفع بها إلا المطهرون قلوبهم المطهرة قلوبهم كان هذا معنى صحيحا لأن له علاقة بظاهر اللفظ لا ينافيه وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو جنب قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لو قال قائل هنا إن القلب لا تدخله حقائق الإيمان إن كان فيه كبر وكان فيه غش وتواد لكان هذا ملائما للمعنى العام لابد أن يكون هناك علاقة ولو من طرف خفي بين ظاهر اللفظ وبين باطنه أما أن يشرق اللفظ ويغرب الباطن فهذا من فعل القرامطه والإسماعيلية وغلاة الصوفية وهذا باطل بلا شك قالت الباطنية الذين يحتجون على أهل السنة ويقولون لهم أخذتم علمكم ميت عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت قالوا إن فيما سرون ما يؤيد مذهبنا بل هو في صحيح البخاري ما هو قالوا قول أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت عنه جرابين من العلم فأما واحد فبثته بينكم وأما الآخر فلو ذكرته لقطع مني هذا البلعوم قالوا اذا أبو هريرة كتم شيئا من العلم اذا أبو هريرة عنده باطن لم يقله في الناس فهذا يؤيد ما نذهب إليه أن هناك علوما لا ينبغي أن يعرفها الناس تخالف ظاهر ما يعرفون وإلا ظلوا فالجواب أن هذا حق اختلط بباطل الكثير نعم لا ينبغي أن يحدث الناس إلا بما يعرفون كذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا فهم أصحابه فروى مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وهذا شيء ربيعي أن تنزل الكلام على قدر عقول الناس فيجود لك أن تكتم بعض العلم عمن تتفور أنه يفسد إذا القيت عليه هذا العلم هذا أمر لا ينكر في الشريعة وله شواهد كثيرة فمثلا قام رجل يخطب في إحدى القرى والغالب على الأرياف أنهم فلاحون بسطاء لعل أكثرهم, أكثرهم لم يتلقى شيئا من العلم كراءة والكتابة أبجديات فصائد على المنبر ففسر قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته فالكفار هنا هم الزراع القاعدون قالوا تحكم علينا بالكفر أنحن كافرون قال لهم لا المقصود كذا ولم يسمع أحد اقراوا ابن كثير اقرأوا ابن جريل اقرأوا صابري اقرأوا قرطبي يقرأ من أنت تحدث رجل جاهل ورجل عامي فهذا هو الخطا أن يأتي على أقوام لا يفهمون الجديات العلوم فيحدثهم كما لو كانوا جميعا من علماء الأم فهذا لا ضير عليه ألا يقوله كذلك الحسن البصري انس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري حدث الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم المشهور بحديث العرنيين وحديث العرانيين ان جماعة اسلموا فاجتووا المدينة اجتوى الشيء اي كرهه ومله وكانت مكة اصيب هواء من المدينة فلما هاجر الصحابة من مكة الى المدينة مرضوا بالجملة مرض ابو بكر وبلال وسعد وجماعة لأن جو المدينة غير صحي فيه حمى كثيرة فقال عليه الصلاة والسلام لأن المدينة ستصبح دولة الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حذب إلينا المدينة حبنا لمسكه أو أشد لأن القوم الذين هاجروا يجب ان يحب الوطن الجديد حتى يعمروا فيه فكره هذا لخبث هوائه وسوء جوه فقال حبب الينا المدينة حبنا لمكة او اشد اللهم تأخرج حماها الى الجحفة الحمى تخرج من المدينة تذهب الى الجحفة الجحفة هذه من اعمال مصر الجحفة هي قرية خربت الآن وهي مهل أهل مصر إذا خرج الفجاج من هنا يرفعون ميقاتهم الجحفة لكن الجحفة خربت فاستبدلوه برابر وهي قرية قريبة من الجحفة تبع مصر فقال عليه الصلاة والسلام إني ليلة أمس رايت امرأة سوداء الشعر سوداء الوجه كثيرة الشعب خرجت من المدينة وقعدت في الجحفة فأولتها الحمى فصارت المدينة أحب إلى الصحابة من أي مكان آخر فأولئك العرنيين اجتعوا المدينة أي كرهوها وكرهوا المقام بها وسقمت صحتهم ذهبوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحقوا براعي كذا وكان راعيا على إبل الصدقة الحقوا بهذا الراعي فاشربوا من أبوال الإبل وألبانها وهذا دليل على أن بول الإبل طاهر وقال الفقهاء وبول كل ما يؤكل لحمه طاهر أيضا فلو أن مثلا البقرة أو الجاموسة تبولت ووصل ثوبك بعض البول يرون أن هذا لا شيء فيه لأنه لو كان بول الإبل نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العرنيين بشربه فاشربوا من أبوالها وألبانها فماذا فعلوا؟ ذهبوا فشربوا من أبوالها وألبانها وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلبهم فلما جيء بهم قطع ايديهم وارجلهم وشمل اعينهم اي حماها مثمار محمي فيضعه في عينه وصلبه حتى مات هذا جزاء الذين يحاربون الله في الارض